دعاءات بالمريض من كان طالبا بالصحة والعافية يقرأها اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أسر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي. ومن خلفي وعن يميني وأنشمي وعن ومن فوقي وأعوذ بك بأعظمتك أن أتال من تحتي اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وكرمني بالتقوى وجمدني بالعافية. نضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى. على وجع يقرأ هذا صلاحا. اسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك. اسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أرعى حاسب الله يشفيك وفي رواية يقرأ هذا الدعاء بسم الله أرقيك من كل شيء والله يشفيك من دار فيك ومن شر نفافات في العقد من شر حاسد إذا حسد إذا أصاب لأحد الجن يقرأ عليه هذه الآيات وينفخ عليه اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نزعين اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الذين الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ميم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم لله في السماوات وما في الأرض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 لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا واقنوا وفوانك ربنا وإليك المصيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ينسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرام كما حملت فو ولا الذين من قطنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحقيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرضا في ستة أيام ثم ازدوى على العرش يغش الليل النهار يضربه حفيثا والشمس والقمر والنجوم من سخارات لأمره ألا له الخط والأمر تبارك الله وقل عالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ وَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ تحور ولهم عداد واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاد ثاق فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 لا يذره أقرب ولا غيره أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعاء شفاء المريض اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي ولا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقماه إذا وطع على الألم وقرأ هذا شفاه الله بسم الله أعود بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وأحافظه دعاء لدفع المرض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك قديم أزلي تزيل العلل وقائم أزلي بأزلية ولا يزال وهذا كذلك يا كفير الخير ويا دائما المعروف برحمة كيا أرحم الراحمين إذا قرأ المريض هذا الدعاء شفاه الله اللهم نسح جسمي واكتب في السعداء اسمي وحببني في قلوب الصالحين، وعظمني في عيون الصالحين، واصرف عني شر الظالمين، وكيد المنافقين، برحمتك يا أرحم الراحم، وصلى الله على خير خلقه محمد، وآله وأصحابه أجمعين، للطفق الباكي يكتب ويوضع تحت رأسه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا العبيف تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سلاميون فاسكني أيتها المنفوقة واخروجي كما خرج يومته عليه السلام من بطن الحوت